in Hello uh -oh. Вот. Раки Բարև եմ ձեզ ويسقون فيها كأسا كان Ke yeah. and there <laughs> عليهم فياب سندس خطوة السباق وحي إِنَّا نَفْضُلُ نُزُلًا عَلَيْكَ كَانَ الْقُرُوعَ Oh, boys, no. um <laughs> نور من كل قرن وموشى دنا nung <laughs> a Oh, Mama, it's إن الله كان عزيماً حكيماً بسم الله الرحمن الرحيم والنسانات العصفات العصفات ան նատ նատ فإذا وجودنا كان سقط السماء انقضت و جاءت و جيبان ينسف و on a and ամնում նոք խում Yeah,